انما مثل الحياه الدنيا كما انزلناه من السماء كما انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها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 ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئه بمثلها وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً مَا لَهُم مِنْ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وَجْهُهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُلَاءِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم نقول أنتم وشركاءكم فزيلنا بينهم وقال شركائهم ما إِنَّا تَعْبُدُونَ فَكَفَأَبِ اللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ فَكَفَأَبِ اللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَظَعْفَلٍ